بارك الله فيكم فضلية الشيخ أخيرا فضلية الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى